له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجرر بالقول فإنه يعلم السر وَأَخْفَى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 فَلْيُلْقِهِنَّ يَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذهُ عَدُوٌّ وَعدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكِ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَن يَكْفُنُ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 فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك نآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا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 وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه وسحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر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 فَلَنُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ان آمنا بربنا ليعفر لنا خطايانا ليعفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ربه مجرما فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَيَّتِهِ مُؤْمِنٌ قَدْ عَمِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَآئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَاءِ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي من تحتها الأنوار خالدين, خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم, قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم, وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِيهِ وَلَا تَنغَرُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ إني لغفار لمن تاب وَآمَنَ وعمل صالحا, وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه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 وقف الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إلَّا بِثُم إلَّا يَوْمَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفَ فَيَذَرُهَا قَاعٌ صَفْصَفَةٌ لَا تَرَا فِيهَا عِوَجَوْ وَلَا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجاً وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.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 وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد نعلهم يتقون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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنى فأكلا منها, فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك تتكاىتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه وَلَعَذَابٌ آخِرَةٌ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنا فسبح وأطرافا نهارا علّك ترضى ولا تمدّن عينيك إلى ما متعن به أزواج منهم, منهم زهرة الحياة الدنيا لينفتنهم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 أو لم تأتهم بينت في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا, رسولا